فليس عليهم جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعسفن خير لهم والله سميع عليم ليسعَ الأأَن حَج وَل علىآرَج حَرَج وَلاَا عَ مَ ل بِحَرج وَلا على فُسِكُمْ وَل على أَم فُسكُمْ أَ تَأكلُلُ مِم بُيوتِكُمْ أَْ بيوتِ أَبَائِكُمْ أَْ بُيوتِئ مهاتِكم